أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فيبين آياته للناس لعلهم يتذكرون فيسألونك عن المحيط قلهم أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حرث لكم فأتوا حرثكم أن وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا ياخذكم الله باللغو في أيمانكم ولاقيم ياخذكم ولاقيم ياخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نساء إهم تربص أربعة أشهر فيفأو فإن الله غفور رحيم فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم